فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان 114. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان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 وَالإِنسِ إِنِّي سَتَطَعْتُمْ أَتَفْضُوا أن مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَفْضُوا لَا تَفْضُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاعِظٌ مِن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 114. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جام 115. فبأي آلاء ربكما تكذبان 116. يعرف المجرمون فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجربون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء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 ربك ما تكذبان متكئين على فروش بقائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يقمث.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 إنسان فبأي آل ربكما تكذبان حور مقصورات في الخياب فبأي آل ربكما تكذبان لم يقم ثُنَّ عَيْسٌ قبلهم ولا جَعَلَ